كوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم ومن وصاياه لأمته ما رواه الإمام الترميلي وغيره أم عابب جبري رضي الله عنه وأبي در رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمتها وخالق الناس بخلق حسن هذا حديث عظيم من أعظم جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعظم وصاياه صلى الله عليه وسلم لأمته فقوله عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت فيعمر النبي عليه الصلاة والسلام كل فرد من أفراد أمته بتقوى الله عز وجل والوصية بالتقوى هي وصية الله تعالى لعباده الأولين والآخرين فما قال عز وجل ولقد وصينا الذين اوثق الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وقد وصى الله سبحانه وتعالى بها في كتابه في ايات كثيره فقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته وقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا وقولوا قولا سميا يا إلى غير ذلك من الايات الكثيره التي يوصي بها الحق سبحانه وتعالى عباده المؤمنين يوصيهم بتقواه سبحانه وتعالى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بها أمته ويوصي بها أصحابه يوصيهم بها في خطب الدماء وفي مواعظه عليه الصلاة والسناش وفي وصيته لأخراج الصحابة رضي الله عنهم يوصيهم بتقوى الله عز وجل كما كان السلف الصالح. الصحابة والتابعين ومن بعدهم إن أئمة الإسلام وصلاحه وعلمائه يوصون بتقوى الله عز وجل فما فما المراد بالتقوى هذه الوصية العظيمة التي سمّا بها القرآن بها النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك ورد الأمر بها وتكرارها في أحا... في آيات كثيرة وفي حديث كثيرة أيضاً من المراد بتقوى الله. التقوى هو أن يجعل الإنسان بينه وبين الشيء الذي يخافه ويحاذره وقايا تقيه من شر ما يحاذر وتقيه من شر ما يخاف فتقوى الله أن يجعل بين يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقايا فيما تكون هذه وقايا؟ تكون بامتثال أوامر الله عز وجل وبطاعته سبحانه وتعالى وامتثال أمره والكف عن نهيه والبعد عن معصيته لهذا تكون تقوى الله عز وجل كما فسرها بذلك السلف الصالح لبوان الله عليه فسر تقوى الله عز وجل بطاعة الله عز وجل وبانتثال أمره سبحانه وتعالى في كل أمر أمرنا الله به عز وجل والبعد عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى ونهى أعظم أوامر الله هو توحيده وإخلاص الدين له وحده وإفراده بالعبودية بجميع أنواعها فلا دعاء فلا يدعى إلا الله ولا يرجى إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يستعان ولا يستغاث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله وحده وعلى الله فتوكلوا إن كنتم أمينين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فكل هذه الآية تدل على وجوب التوحيد لله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له وحده والعبودية له وحده في جميع أنواع عبادة لا يجوز أن يصرف شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى مهما كان هذا المخلوق سواء كان ملكا مقربا او نبيا مرسلا او وديا او صالحا او غير ذلك لا يجوز ان يصرف له شيء من خصائص الولوهية سبحانه وتعالى <تصفيق> ثم ان من اعظم ما عمل الله سبحانه وتعالى به ايضا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك جعلت الشهادتان هما الركن الاول من اركان اسلام شهادة ان لا اله الا الله وشهادة ان محمد رسول الله وشهادة ان تقتضي طاعته عليه الصلاة والسلام ومحبته صلى الله عليه وسلم واعتقاد أنه أفضل أنه عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الإطلاق وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فملعن الشقاق هكذا يقول بعض أهل العلم في بيان عقيدة السلف الصالح أنهم يعتقدون أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق كما قاله عليه الصلاة والسلام عن نفسه أنا سيد ولدي آدم ولا فخر فهو عليه الصلاة والسلام قد فضله الله وشرفه واصطفاه وفضله وشرفه على سائر الخلق من أولهم إلى آخرهم عليه الصلاة والسلام إلا أنه مع ذلك عبد لله ورسول لله لا يجوز يدعى من دون الله ولا يشتغاف به من دون الله ولا يجعى من دون الله ولا يتوكل عليه من دون الله لأن هذه العبادات لا يجوز أن تصرف لأحد سوى الله، فغير النبي عليه الصلاة والسلام من والأنبياء والصلحاء وغيرهم من باب أولئك لا يصرف لهم شيء من ذلك. فتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله وطاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وسجَر، لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا إنني تقوى الله عز وجل إقامة الصلاة والمحافظة عليها المحافظة على الطهارة لها والمحافظة عليها في أوقاتها وأداؤه على الصفة والكيفية التي أمر نبيها النبي عليه الصلاة والسلام وأدها صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني يصلي فالصلاة هي عماد الدين وهي صلة بين العبد وربه من حافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله جنة ومن لم يحافظ عليها فليس له عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام فالصلاة هي أعظم الأركان بعد الشهادتين وهي الفاصلة بين الإيمان والكفر وهي الفارقة بين المسلم والكافر ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة يعني العهد الذي بينه وبين الكوفة الصلاة فمن تركها فقد كفر فمن ترك الصلاة فقد كفر فالصلاة أمر في الإسلام عظيم ويجب على المسلم أن يحافظ عليها ويحافظ على الطهارة لها ويحافظ على أداءها في وقتها ويكن رجلاً ويجب على يقضى ويجب على يؤذيها مع الجماعة ولا يجوز التخلف عن الجماعة فالصلاة مع الجماعة واجب يعتم الإنسان بتركه إلا لعدر المشروع إلا لعدر المشروع ثم إن من أعضاء ما أمر الله عز وجل به عداء الزكاة على الوجه المشروع وإخراجها في وقتها إلى مستحبيها بنفس طيبة وبنفس منشرحة من غير منن ولا أذى والمحافظة على الصيام حق المحافظة وحفظ الصيام عما ما أو وأن يصومه بمية خالصة لله ابتغاء وجه الله حتى يحصل له فضل الصيام حتى يتقبل منه صيامه فقد قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكذلك حتى عليه الصلاة والسلام على قيام لايالين والمحافظة على أدائها فأخبر عليه الصلاة والسلام أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولذلك في الحديث النبي عليه الله فرض عليكم سيامة وسننت لكم قيامة فعل المسلم المسلمين يحافظ على هذا الركن العظيم حق المحاولة ثم آخر الأركان أداء الحج على الوجه المشروع أداءه بنية صالحة وبنية صالح، وبنية صادقة وبمال وبمال حلال ولذلك كان فضل الحج عند الله عظيمة كما قال عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ولا يجوز الإنسان أن يؤخر أداء هذه الخريضة العظيمة مع قدرته على ذلك فقد جاء وعيد في شديد في من فعل ذلك فيخشى على الإنسان أن يموت وهو لم يؤدي الحج وهو قادر عليه فيلقى الله سبحانه وتعالى وقد أخل بركم من أركان الإسلام عظيم مع قدرته على الاتيان به وأدائه فهذه أعظم أوامر الله سبحانه وتعالى لعباده هذه الأركان الخمس ومن أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به تحقيق أركان الإيمان وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فهذه أركان الإيمان لا يتحقق إيمان العبد إلا بالإيمان بهذه الأركان حق الإيمان ولذلك يقول سبحانه ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب ولكن ينبر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأقام الصلاة وآت الزكاة والمكون بعهدهم إذا عاهدوا الصابرين في الباساء والبراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون هذه صفات المتقين هذه صفات المتقين التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نتصف بها في قوله عليه الصلاة والسلام اتق الله فهذا جانب هو جانب الأوانئ الأمر الآخر جانب الكف عن الزواجر والنواهي فاللهم سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالتوحيد وبالتحذير من الشر وبالتحذير من المعاصي والذنوب وأعظم الذنوب وأعظم الذل وأعظم المعاصي هو الإشراف بالله هذا أعظم المعاصي فلذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام وما بعثت الأنبياء وما بعثت الرسل إلا من أذي دعوة التوحيد وتحذير الناس من الشر ولقد بعثنا في كل الأمت الرسول أن يعبد الله واجتنبوا الطاغوت واجتنبوا الطاعون، فعلى المسلم أن يحذر أن يقع في شيء من الشرك وهو لا يشعر. فالشرك منه الأكبر ومنه الأصغر. الشرك الأكبر أن يدعو أحدا من دون الله، ويدعو مائة من دون الله، ويستغيث به من دون الله كما يفعل البعض. يستغيثون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويدعونه من دون الله أو يستغيثون بغيره من من يظن يز... أنهم من الأولياء. استغاثتني بعبد القادر الجيلاني. أو استغافتهم بالبدوي أو بغير هؤلاء الذين يعتقدوا, أنهم يعتقدوا فيهم الصلاة ويدعون من دون الله هذا هو الشرك الذي حذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته منه ولذلك لما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشير قال له النبي عليه الصلاة والسلام امكر عليه هذا اللفظ قال اجعلتني لله نذ يعني جعلتني لله نظيرا ومثيرة لأن جعلت مشيئة كمشيئة الله فغضل النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل الذي جعل مسيئة النبي كمسيئة الله وأحضره النبي عليه الصلاة والسلام بالحق فقال له قل ما شاء الله وحده إذا كان هذا بمجرد الله فكيف بمن يجعل أموات من دون الله ويستغيث بهم ويطلب منهم المدى ويطلب منهم الحاجات لا شك أن هذا على خطر كبير فليحذر المسلم أن يقع في شيء من ذلك وليلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى فالله يتحبب إلى عباده الله عز وجل مناد عباده ويتحبب إليه ويخبرهم أنهم يجيبوا دعاءهم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الله سبحانه وتعالى بابه مفتور يسمع دعاء الداعي ويسمع نداء المناد ووعد سبحانه وتعالى بالإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستغفرون عن يعني يدعون غيره استكبروا عن عبادتي يعني عن دعائي بدعاء الغير سيدخلون جهنم داخلين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أن إلى الله بخير من ذنوب لتجئوا إلى الله بشعائر الحجار فهو سبحانه وتعالى القادر على تشق الأرض والقادر على استجابة الدعاء أمن يجيب المضطر إلى دعاء ويكشف السوء ويجعلكم قبات الأرض إليهم مع الله قليلا ما تذكرون ثم أين النعضل منها الله سبحانه وتعالى عنه وحذر منه كبائن الذنوب والعياذ بالله كعقوق الوالدين وزنة والعياذ بالله وشهادة السوء والكذب والغيبة والنميمة وكل وغير ذلك من المعاصي العظيمة التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام راية التحذير فعلى المسلم أن يحذر من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها خل الذنوب خلي الذنوب صغيرها وكبيرها خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى وصنع تماشي فوق أرض الشوك يحمر ما يرى لا تحترن صغيرة إن الجبال من الحصى لا تحكي تقول هذا ذنب صغير الصغير إذا تجمع صار كبيرا فلا تحكي صغائر الذنوب فضلا عن كذائرها خل الذنوب صغيرها وكبيرها إذا كتقى وصنع كماش فوق أرض الشوكي يحذر ما يرى لا تحكي رن صغيرة إن الجبال من الحصن الذنوب لو كانت صغيرة إذا اجتمع صارت كبيرة صارت كبيرة وكذلك المعصر إذا داوم على صغيرة صارت كبيرة وكذلك العلم رحمه الله بيّنه أن الإصرار على الصغيرة والمداومة على الذنب الصغير يسيره كبيرا فالمداومة والاستنرار على الذنب الصغير يسيره الذنب كبيرا ويصير المعصية الصغيرة صغيرة انه من الله فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر عليه الصلاة والسلام بتقوى، بثقوة الله عز وجل فقال اتق الله وهذا هو تقوى الله اتق الله حيثما كنت يعني في أي مكان أن كنت اتق لها في خلوتي اتق الله في جل اتق الله في حال صحتك وفي حال مرضك وفي حال مرضي، اتق الله على كل أحوالك في أي مكان وفي أي زمان ها هذا حال مهم، أعبد أن تعبد الله، فإنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يرى، هذا هو مقام مقام عظيم وهو مقام الإحسان، مقام الإحسان أن تعبد الله، فإنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يرى. فالنبي عليه الصلاه والسلام بين في هذه الجمله اليسيره وهذه الكلمات المعدوده بين ما يجب على العبد نحو ربك ثم بين بعد ذلك ما يجب عليه نحو نفسه فقال ادتق لها حيث ما قلت ادفع السيئه الككره لكم لما كان الإنسان معرضا لخطا ومعرض للمسال ومعرض للمعصية تذيّل النبي عليه الصلاة والسلام علاج ذلك وهذا من لطف الله بعباده أنه سبحانه وتعالى فتح لهم باب التوبة وفتح لهم ما ما يكفر هذه السيئات قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها أتبع السيئة الحسنة تمحها كما قال عز وجل إن الحسنات يرغبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فإذا وقع العبد في معصية الله عليه يتوب إلى الله ويقص له الإنابة والتوبة ويعمل صالحا فإن الحسنات يجهبنا السيئات والأعمال الصالحة تكثر الأعمال السيئة فعلى المسلم لا وقع في شيء ذلك ولا هم كحد الله ويخطئ يتكب الذنوب، يتكب المعاصي، لكن نلوث الله بعباده ومن نقيه هنا أن لنا باب التوبة وفتح لنا باب المغفرة سبحانه وتعالى فعال الموجب الى وقع في معصيه ادوني الى ربي واي توبه اليه لكن المراد بالتوبة بالتوبه التوبه الصادقه والتوبه النصوح التي اشار اليها الحق سبحانه بقوله ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه النصوح ما هي التوبه النصوح اشترط العلماء رحمهم الله لتوبه النصوح عده شروط اشترطوا لها ثلاثه شروط الشرط الاول الاقلاع عن الذنب الشرط الثاني الندم على الذنب الشرط الثالث العزم على أن يعود إلى هذا الذنب وهناك الشرط الرابع إذا كان هذا الذنب يتعلق به الحقوق الأدميين فإن كان كان لأحد الحق من الغال والحلال فإن شروط صحد التوبة أن يرد على ذوي الحقوق حقوقهم وأن يرد عليهم أموالهم فهذه التوبة النصور التي أمرنا بها وأمرنا بها سبحانه في يا أيها الذين آمنوا فوقوا إلى الله ثوبة النصوص، ثم بعد ذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام ما يجب على العرضي نحو الناس. كيف يعامل الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وخلق الناس بخلق الحسن. لما بين النبي عليه الصلاة والسلام ما يجب على العبد نحو ربهم وما يجب عليه نحو نفسه اتبعه بذلك ما يجب عليه نحو عباد الله ونحو الناس كيف يعاملهم قال وخالق الناس بخلق الحسن فحتى النبي عليه الصلاة والسلام كل أحد أن يخالق الناس من أخلاق الحسنة ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس أخلاقهم كان أخذ خلقا وأحسنهم خلقا كما قال حسان المثابس بذل الله عنه ومثلك لم قط عين وأحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عين كأنك قد خلقتك ما تشاء ويأتي بذلك ثناء الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثني أثمم صالح الأخلاق وفي رواية مكارم الأخلاق أن النبي عليه السلام كتب بمكارم الأخلاق وبيحث على محسن أقناع وحث النبي صلى الله عليه وسلم على على تحسين الخلق وبيّن فضله عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم درجة الصائم القائم وقال عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأحبكم إليه وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة قالوا بلى يا رسول الله قال أحاسنكم أخلاقا الموطعون أكنافا الذين يعلفون ويؤلفون يعلفون الناس ويحبون الناس ويحبهم الناس جماعه في اخلاقه وحسن معاشراتهم وطيب حديثهم وصدق معاملاتهم فهل لا يجب على المسلم ان يتعامل مع اخوانه ان يتعامل مع جميع عباد الله بحسن خلق وبالحسن معامله يثق معهم في القول يفي لهم بالوعد ويوفي بالعهده ويحفظ عباد الله المؤمنين ويكون قريبا من كل خير يكون بعيدا من كل ذلك فهذا خلقه عليه الصلاة والسلام وهذه هي وصيته عليه الصلاة والسلام في أماته فقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم في هذا الحديث العظيم في معنى القليل في لفظه جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام خير الدنيا والآخرة فعلنا يا عباد الله عن نتقي الله سبحانه وتعالى حق التقوى وأن ننبقي له حق الجمادة وأن نحرص على تحقيق ما أمرنا الله عز وجل به وما أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام من تحقيق التقوى وكفر التوبة والعنابة وإحسان الخلق والمعاملة مع كل أحد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم من يحبه يرضاه فإشعالني وإياكم عبادي الصالحين وحزبه المفلحين وأوليائه المتقين الذين لا خوف عليهم فلاهم يحزنون إنه سبحانه وتعالى جواد الفنين